موقع رياض القرآن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب وآمن وعمر صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء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 وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم ما تكن صدورهم ما تكن صدورهم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 من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ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 الله يأتيكم بليل يأتيكم بليل تسكنون فيه أَفَلَا تُبْصِرُونَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ